عشرة استمع إلى الحوار ثم قرأه وتحدث عنه مع أصدقائك الدخول إلى الكلية السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال؟ الحمد لله بخير وأنت؟ أنا بخير شكراً أي جامعة وكلية تريد الدراسة فيها؟ أريد الدراسة في جامعة غازي بكلية الطب. لماذا؟ لأن جامعة غازي في أنقرة ونعيش فيها منذ أربع سنوات. وأنت؟ انا أريد كلية الهندسه في جامعة إسطنبول التقنية. لأن إسطنبول مدينة جميلة أين ستسكن فيها؟ سأسكن في دار الطلبة